الكتب الورقية تحتفظ بسحر خاص، فهي تعزز التركيز وتمنح القارئ تجربة حسية وثقافية لا توفرها الكتب الإلكترونية. كما لا تحتاج إلى شحن أو كهرباء، ويمكن الاحتفاظ بها لأجيال، لكن في المقابل تأخذ مساحة كبيرة وقد تكون أقل عملية من الكتب الإلكترونية من حيث البحث أو الحمل. رغم ذلك، تبقى قيمة الكتب الورقية قائمة، خصوصا لدى عشاق القراءة التقليدية، ويمكن الجمع بين النوعين بحسب الحاجة والظروف